يعني نعم نحاول خدام مكان ندرك ما فتنا طيب ما على زاد اغلق الميكروفون يا استاذ اغلق الميكروفون طيب هنا الإرادة المفردة يتكلم عنها المصنف في هذا الباب يقول الإرادة المنفاردة وإنشاؤها للالتزام المسألة هنا تعلمون بأن كل عقد لابد له من قبول ولابد لهم من السلام عليكم حناس فلا فلابد للعقد من قبول وإيجاب يعني ابد من إرادتين متوافقتين هناك عقود لا تحتاج إلى التوافق بين الإرادتين يعني تكون تكون بإرادة منفردة ليست بإرادتين متوافقتين والمعنى هنا أن تكون إرادة واحدة عليكم السلام منفردة أمام يكون في هذا الباب أمر اختلف مع العقد بين العمور الخصوص من المقرر بالخلاف أن التصارات الشرعية التي ينشع على الالتزام للشخص قد تنشأ بإرادة منفردة وقد تنشأ بتوافق, بتوافق إرادتين عند هذه نجد الشريعة الإسلامية تتلاقى مع النظرية القانونية هو تكلم الآن على مسألة القانون والربط بين مسألة الكلام على القانون الفرنسي أو من من يخرجني من هنا من عندك؟ أنتم ضعيف عندكم أعتقد. في صوت ولا لا؟ السلام عليكم. أكمل والله تسمعونني الأخ محمد غلام المشرف تسمعونني أم لا أنا أريد أكمل الوقت أصلا عما هو الوقت أصلا معنا ضيق فأريد أن أكمل تسمعونني؟ طيب جيد جيد أنا سأكمل في رجل الأخوة يقولون ما في صوت ما أدري يمكن عندكم في النت ضعيف وهنا في الغرفة عندكم أحد بيخرجني وأدخلني أيها أنتم تسمعونني هنا في الفيس لكن هنا يعني ما أسمعونني كيف الصوت موجود الذين يسمعونني من أين يسمعونني نادل الإمارات جزاك الله خير، جزاه الله الإمارات كل خير. عازبتنا رؤية رؤي هذه الإمارات كثيرا المشفون هنا في الم في المكترار، لسمحتهم المشفون في المكترار، أينهم؟ السلام عليكم هذا <حيلا> سيتعبنا جدا هذا حمود كيف <ها> حالك أود أن يظل هنا سأشرح هذه الجزئية سمعتم ولم لم تسمعوا وهم يعني يدعونهم هم يدعون يدعون لكم المحاضرة هنا كما قلت وأتكلم على مسألة أن العقود لابد لها من إرادتين متفقتين، هذه العقود التي تكون فيها اللزوم من الطرفين. كما بينا أن العقود ثلاثة: عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من الطرفين، عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. فوأقول الإرادتين متفقتين للعقود قد تكون هناك إرادة إرادة منفردة يعني يعني لا تحتاج إلى إلى موافقة الطرف الثاني في هذا الباب. وهو سيبين لنا بعض الأمور التي تكون كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه العقود التي لا تحتاج إلى, إلى رضا إلى الطرف الثاني أو إلى قبول الطرف الثاني سكوته يكفي كعقود الوقف والإبراء. والإبراء هنا أيضا أمر من الأهم المكان نعم هذا درس الجمعة نعم درس الجمل. الجمع أناس أناس يا أناس نعم دعا ندخل خرج خرجت هو خرج. أربعة خمسة مش. 20. En casa. Hasta mañana. Eh, sabacita. Ya. Si no las vamos a asumir. Sí. إذن المسألة هنا على الكلام على الإرادة المنفردة التي لا تحتاج إلى إلى الإيرادة الأخرى أن توافقها أن توافقها كما قلنا في مسألة الوقف وفي مسألة أيضا الإبراء وهو تكلم بها عن المصنف بعدما تكلم ونقل عن الكلام على نظرية القانون عند الفرنسيين في مسألة الإيرادة المنفردة والإيرادة المتوافقة ضرب مثلا في قيم على هذا الباب وقال بأن الشراء تعتبر أيضا منشأ الالتزام في كل التصرف منشأ الالتزام يتم من غير إب وقبول متوافقين. تصرفات من هذا القبيل لا لا تحتاج إلى القبول يعني يمكن ابتداء صلاة ولا تحتاج إلى القبول كالوقف الوقف فيها قول الحديث أيضا والإبراء, والإبراء من الأهمال مكان الإبراء في شيء من الصعوبة على فهمه لأن بعض رما يلونه وبيعه وغيره كما سأأتي. وأيضاً الكفالة. فبالنسبة للكلام على على الوقف أولاً قبل أن نسر المقال والمصنف اختدروا جدا الكلام على الوقف هذا باب مهم باب الوقف باب مهم من الأمام المكان. الوقف تعريفه الوقف هو تحبيب أو تسميل أو الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد. الوقف هو الحبس عن التصرف. يعني الوقف لغة بالاتفاق أنه الحبس عن التصرف. تقول وقفت كذا حبسته. أوقفته قد تقال لكنها في في لغة رديئة يعني ليست ليست فصيح الفصيحة ووقفت والوقف له تعريف كثيرة عند الفقهاء اختلفوا فيه وعلى التعريف تختلف الأحكام تتفرع عليه الأحكام أما الوقف عند الأحناف هو حبس العين على حكم ملك الوقف حبس العين على حكم ملك الواقف وتصدق من المفاعل جهة إذا يبا على تأثير هذا الباب لو فهمناه فاما دقيقا على أنه حبس عين على حكم ملك الواقف وتصدق من المفاعل جهة هذا بناء عليه يكون لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف مع أن الحق أن الواقف بد أن يزول الملك منه وأخرجه الآن أما يكون أوقفه يعني أخرجه عن ملكه ولا لا يتحكم فيه بشيء بأي بشي شيء نعم ألقاها ماذا تفعل الرساله ما أدري ما والمعنى هنا أن أيضا على تعريف الأحناف في قول حبس العين على ملك على حكم ملك الواقف وتصدق المنفع الجيت الخيس قلنا بأن هذا معناه أن الواقف يستطيع أن يرجع فيما أوقف الواقف يستطيع أن يرجع فيما أوقف أما أنا سأعطي اسمعوني أنا أعطي ال المحاضرة حتى لو تقطع عندكم هم يسجلونها ويعطونكم إياها هذا أفضل في هذا الباب لأنه بهذا سأتقطع أنا على الوقت الذي يضيع وأنا عندي دروس بعدها فهنا يلزم ذلك لا يلزم من ذلك كما قلنا لابد أن نقول بأن على غرار كلام الأحناف أو كلام أبي حنيفة في تعريف الوقف أن الوقف يستطيع أن يرجع عما أوقفه ويجلس بيع أيضا لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعالية فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة أن يحكم بها الحاكم أو أن يعلقها الحاكم بموته أو يجعله وقفا لمسجد فيقول بذلك أنها تقف أنا أنها تزول عن الملكي وصحيح الوقف لابد إذا قلنا أنه أوقف شيئا لابد أن يزول عن الملكي نتكلم عن العوض المفاردة هنا هو مسألة, مسألة القبول لو أوقفه هل يعني يقف الأمر على قبول الذي وقف عليه هذا الشيء أم لا هذه المسألة وقد استدل أبو حنيف ذلك لا حبس عن فرائد الله الحجزة ضعيف جدا ومن الاهيعة تعلمون أنه مدلس وضعيف مدلس وضعيف ويقول لو كان الواقف يخرج عما الموقوف من الملك الواقف لكان حبسا عن فرائد الله لأنه يحول بين الراسة وبين هذا النصيب المفروض وهذا كلام من كلام أبي حنيفة كلام يعني غريب جدا جدا لذا خالفه أصحابه أنا هو أرى أن الواقف يرجع عن وقفه عن ما وقف متى شاء كيف هو الحديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خطاب تصريحا يقول يقول له النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمر حبس الأصل وسب وسبل الثمر خاص مالك الشأن بها وتكون الرجال التي أوقفها وستدل عن شريح أنا قال جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس فجاء فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا هذا لم يصح هذا الحديث أحوال كلام شوايح أيضا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يأخذ ذلك يعني من كما قلنا من هذه الحديث على أن الواقف له أن يرجع بوقفه وأنت صار فيكون مؤقتا وهذا تضيع حتى تضيع الأصل الوقف. وقلنا بأن الأعراض المنفردة موجودة بأنه لو أوقفه على على جهة غير معينة لا تلا توقف استخدام الوقف بقبول هذه الجهة أو طلب القبول منهم أبدا حتى لو أوقفه على عين معينة لأحمد لعمير لزيد العبيد لا توقف الوقف على على قبوله يعني إذا أوقفه لا أرجع فيه. يعني لا يتوقف على, على قبوله هنا الكلام على ما قال فيه في الرادة المنفرده شوف أصحاب حنيفة أبو يوسف أناس أبو يوسف وأيضا محمد الحسن الشيباني قد وافق جمهور العلماء في تعريف الوقف وتعريف الوقف هنا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في من الوقف وغيره حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وهنا حبس المال لا يكون على المالك والمالك لا يستطيع أن يرجع فيه مرة ثانية أو بصور فريعه أن يصر فريعه إلى جهة بردن وخيص تقربا إلى الله يتلف على وعلى يخرج المال الملك الواقف ويصير حبيثا على, مل... على حكم ملك الله تعالى ولذلك استدلوا على ذلك بحديث أن عمر رضي الله عن الرضاء أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمرة شئت حبست أصلها وتصدقت بالثمرتي فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث هذا هنا هو أبو حنيف يقول يباع ويهب ويورث في الفقراء ودو القربة والرقاب والضيف والضيفان وأيضا ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف في غير متنول أي غير متخذ مالا متنونا أو مالا أو ملكا له فهنا الوقف خرج من ملك عمر بن الله عنه، وصار وصارت منفعته ملكا لجميع من أوقفه عليه عمر بن الخطاب وناظر الوقف له أن يستفيد من الوقف ناظر الوقف أيضا له أن يستفيد من الوقف شرط ألا يتمول شرط ألا, ألا يتمول وأيضا من الأدلة على ذلك استمرار عمل الأمة في صادر الإسلام على أن الوقف هو حفص مال يمكن أن ينتفع به مع بقاء عين يبقى بقاء العين مع الانتفاع بي والانتفاع بي يكون للجهة التي أوقفه عليها الوقف يعتبر خراءة صادر موردا الله هامل تطورة صادر الاجتماعي هو طبعا حقا الكفاءة الاجتماعية تؤذن بتطور اقتصادي إذا كانت الكفاءة الاجتماعية والكفاءة الاجتماعية في الوقف مشهورة في هذا الباب لكن الاشكال كل الاشكال أن الوقف الآن يسطو عليه من يعني لا يفقه أصل الوقف ولا العمل في الوقف ولا أيضا أدبيات الوقف لذلك الأوقاف بأسرها لم تأتي بثمارها إلى الآن حتى لا هي أغنت الموقف عليه وهي أيضا ساهمت في علو وهذا كله كما قلنا أن المسألة المشكلة في هذا في هذا الباب كما قلنا عدم فقه أدبيات الوقف والعمل معه هو التعامل أو التعامل معه ولذلك أن نرى أن أيضا من من الجمود أن كثير من الناس يعني تراهم مع عدم أدبيات فهم فهم فق الوقف يتصلبون عند بعض المذاهب الذين يقولون بعدم مناقلة الأوقاف وعدم مناقلة الأوقاف دي معناها فساد الوقف وانتهاؤه وعدم الانتفاع به يعني أرجو الأصل أوقف أرضا في مكان وهذا الأرض بور لا لن نفع بها بحال من الأحوال على على على زاويها فيمكن أن نقول الأرض هذه لو بيعت وأخذوا بها أرضا آخر زراعية أخرى زراعية استطيعون يعني نماءها بهذه الطريقة لإغناء هؤلاء الذين أوقفت أو أوقف عليهم هذه الأرض فلكان لكان هو هو هو الأسد والأصح وهو يكون في بناء المجتمع بهذا بكفاءة المجتمع ثم بعد ذلك نظر إلى ما سيكون الثمرة لهذا المجتمع الذي اكتفى من هذه بهذه الارض ينميها وينمي غيرها ويقطف أيضا احد استنوى التنامي بعد ذلك لما يقولون يتوقفون يتصلبون على على المذاهب انه لا مناقره للاوقاف ماذا سيحدث بعد ذلك ستكون تكون الارض هذه لا نفع فيها وهي بس فقط وقف وخرج عن عن, عن عن عن تصرف صاحبها ولا افاده فيها ولا افاده فيها, ولا إفادة فيها انس ده فقالوا جعلوا قال جعل الملك نعم الملك منفع مملوء ال مني أنا ولا من عندهم من, من عندك انت من عند هما اللي هو اللي هو حبيبي هو أكيد يا من عندي من عنده إذا أنت ما تتشوف شيء جديد أنا مش أصبي طيب يعني ستحب ستحب من لو من, من, من لا لأن دي بقى أصلا مش, مش نفسي نفس حاضر. ممكن ممكن نخلي نخلي ده على بمقارنة. ممكن؟ بكرة. نرجع بعد؟ خلي ما؟ البوكة نورا. خلاص ماشي ترى ملبيتي؟ الدرس, الدرس. جعله المالك ما فعل المملوكه، ولو كان مملوكا بأجره او جعل غلته كدراء المستحق بصيغه مدة ما يراه المحبس للأصل. متع الحقيقة هو هذا الباب. وايضا الوقف عند لا الاخرى حق الملكيه في العين الموقف ان المعتاده حق التصرف فيها وهذا خطا بين بل ايضا الملكيه لا لا أم... يزال هنا هي أي... هل هذه هي هل هذه. هذه هي هل هي هل ندخل اذا الصحيح الصيح في الوقف هو ما قاله الشافعيه والحنابلة ومحمد بن حسن شيباني وأيضا ابو يوسف في هذا الباب <تصفيق> نعم اتذكر ذلك يا صالح رضي الله عنك انا اعوذتني لغايه ربي رضي الله عنك يا صالح ما الوقف وحكمه أو حكمته ما شوائِت تعالى قلت علَّنتنا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني شو اسمه كاملا لا لا شيء وقال تعالى يا أيها الذين عملوا أنفقوا من طباع ما كسبتم ومما ما لكم من الأرض هذا من أعمال البر التي عليكم السلام الكرش يكون على التعميم في هذا الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست الأصل نعم وتصدقت بها وهذا أصل أصيل في مسألة الوقفة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية هذا وقفه الآن أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والولد صالح هو قائم حقوقه نعم ولذلك قال العلماء بأنه الوقت من أفضل التعاطف ومن استطاعات الجري أكثر أكثر أهل العلم من السلافة بعدم قالوا على الق القول بصحة بصحة الوقف قال جابر بن عبد الله ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولهم مقدرة مقدرة مقدرة عنده إلا وقف يعني وقف في سبيل الله إن قلنا بصحة اللوف الله مأمين الله مأمين الله محرظ كل أنس الله مأمين والوقف له حكم كثيرة جدا منها كما كما أزدى لنا أو أزدى لأزدى لنا أمان أمان سلام عندما قال بأنه يرتقر الاقتصاد بذلك أيضا وهذا صحيح يعني هذه من الحكم العظيمة مسات الوقت للوقف كفاية والكفاية تنبئ بعولو الاقتصاد لذلك قلنا الربة مهلك للاقتصاد ما أدري ما أدري كيف كيف لا لا لم لم يتنبه الناس إلى الآن إلى أن المسائل الربة مسألة مهلكة ليس بعدها إلهام طبعا احنا قادرًا شرعًا عندنا في هذا الباب واقعا فترة تعدرا لأن الله يحارب وانتهى الموضوع إذا حارب الله أحدا كيف تكون له الناجات أو كيف تكون له النصرة أو التوفيق أو تزديد. وشرعا لأنه فينا أماني عنهم وطلقنا يقتضي الفساد في هذا الباب وواقعا وفطرة بأنه هنا الربا ظلم بين يعني فيه فيه الركوب على الضعفاء وقتل الضعفاء حتى أنفاس الاتكات عندهم يستطيعون أن يتعاونوا على البر التقوى فيها مع بعض انتهى الموضوع ما في أنفاس حتى فطبقات المجتمع بتزوب بسبب هذا ال مع مع مع الظلم فتنزل النقم وما في كسرة لا بركة فيها بحال بحال الأحوال لكن هنا مساء الوقت هنا فيها غنية الناس وفيها كفاءة الناس في ذلك لما يكتفي المر ينتبه لغيره ليكفيه وكثير من الناس يعني يشكر نع في هذا الباب هذه أيضا من من عظيم حكم ال من عظيم حكم ولكن بعض بعض الناس يقولون بأن بأن أنوقف الصحة أيضا من الكافر وهذا ليس له عندنا يعني منفعة سبب الوقف أما أبو حنيفة صراحة ما يقول أبو حنيفة كلام لا يمكن أن يخرج عنه هو يقول بأن الوقف صح رجوفي يصح رجوفيه فيه لأنه منزلة الإعارة عنده وليس, وليس فيه خروج عن عن, عن استقلالية أو على على ذمة الوقف أما عند محمد حسن الشيباني وعند أبي يوسف عند الشفائية والحنابلة إذا صح صار لازما لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها لازم يعني الوقف بالذات ولأنه أمر فيه نفع للغير وفي تعدي في نفع للغير لذلك لا يقف لا يقف حرم الأحوال يعني أقصد لا, لا يرجع فيه ولا ينقطع لكن الواقف إذا أوقفه لا يستطيع فسخه ولا رجوع فيه لا بإقالة ولا بغيرها وينقطع تصرف الواقف فيه ولا يملك رجوع عنه بحال محوال بل وزول ملكه عن العين المقوفة ولأن الحديث صريح في ذلك أنا لا أدري كيف غاب عن علماءنا الكرام ظاهرية الحديث في هذا الباب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لما سأله عن الوقف قال إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمر إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمر لا تباع ولا تهب ولا فهي فيا بمنزلة الهبة والصدقة بد فيها من تخسيب أثار شرائية عليها وهي انتفع الموقف عليه وأيضا خروج الملكية من ملكية الوقف وأما الوقف عند الملكية صح لزم ولا توقف الحكم الحاكم لكن يعني هو يرى أنه يعني الخيار موجود إلى أراد الرجوع منه في وجعله من قبيل الاعاره امام مالك في حال الحياة وبعد الوفاة جعله من قبيل الوصيه نعم هو مثلا الوقف لا يحتاج إلى وضع ادبيهات ادبياته مأخوذة من لفظ اثار الفقهاء حللوا هذا الباب فلعل نعم لو لو قوانين تحافظ على المحا... القوانين هي النظر في ترجيح بين أقال الفقهاء على ما يوافق الشرع أصالة في هذا الباب وأما أركان الوقف وقلنا الركن هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم للوقف أركان أربعة هي الواقف والموقوف والموقوف عليه وهذا والسيغة طبعا من أهم شيء وهذا من عند عند جماهير الفقهاء أما الحرفية يرونها بأن ركن الوقف والسيغة ركن الوقف هو الصيغة والأفاظ الأفاظ دل على معنى الوقف. مثلاً يقول أرضي هذه منقوفة على المساكين. ونحن الأفاظ وعند عند أبي حنيفه كما قلنا بأن بأنه يرجع فيها. لكن هذا على وجه ما قاله محمد حسن أو محمد محمد حسن شاباني أو قول أبي يوسف. هنا تتجلى لنا المسائل التي تتكلم فيها صاحب نظرية العقد وهي مسائل الأعراض المنفردة وهو أن القبول من الموقف عليه ليس ركناً في الوقف عند الحنابلة. القبول من الموقف عليه ليس ركنا من هذا. ليس ركناً نعم في الوقف عند الحفيع المفتبي وأيضاً عند الحنابلة كما ذكر القاضي أبو يعلى. فليس ليس شرطا لصحة الوقف ولا استخف فيه ولذلك قال بالإرادة المنفردة على ما قاله المصنف في هذا الباب إلا أن المالكية والشفعية بعض حنابلة يرون بأن القبول رق في هذا الباء إذا كان الوقف على معين إن كان أهل القبول وإلا فشار قبول وليه يعني القبول وليه كالهبة والوصية المعنى هنا الوقف تعلمون أنو قد يوقف قد يوقف المرء على لاجها معينة، وهذا لا تحتاج إلى القبول. قد يوقف لا لا على جهة معينة، وهذا لا يحتاج إلى القبول. وقد يوقف على جهة معينة. فإذاوقف على جهة معينة، احتاج لمسألة القبول عند الجمهور وعند الحنف أو الحنفية أو الحاملة قواعد الشرط. وهنا يستخلص صاحب نظرت عرض الكلام على النظرية نظرية الإرادة المفردة نظرية الإرادة المنفردة وهنا يعني نقول بأنه نعم قد يقال بها على مدى من فقط ولم الجمهور يرون أن أيضا الوثف يكون للقبول لكن محضية الهبة قد لا تحتاج للقبول في هذا الباب قد لا تحتاج للقبول في هذا في هذا الباب لكن الملكية والشفع يرون بأن قبول القبول يعني ركن من أركان صحة الوقف هذا أن كان أهلا للقبول أما كان صغيرا ليس أهلا فالوري أو الوصي قبوله هو الذي يكون شرطا وعند القانون أيضا قالوا ذلك قالوا إذا كان الوقف على جهة لها من يمثلها قانونا هي التي تقبل وهذا القبول يعني أمام تدخل وقفنا بشؤون هذه الجهة مثلا أو حادث. طبعاً قلت لكم المشكلة الكبيرة هو أن المسألة في مسألة الوقف سوء استخدام الوقف في هذه العصرة نعيش فيها هي المشكلة الكبيرة جدا التي جعلت الوقف لا يعطي ما ما, ما السامرة التي كان المنتظر أن تصير إليها أو يصل إليها الوقف. هذا بالنسبة للكلام على. الوقف وما كان من العلماء في الكلام عليه الإراضة المفردة وغير المفردة وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الإبراء والإبراء يحتاج إلى محاضرة كاملة في هذا الباب لكن نقول الوقف ومحله في هذا الباب أنه الوقف ينقسم بحسب الجهة الأولى التي وقف, وقف عليها في الابتداء على نوعين الوقف الخيري الذي يقف في أول الأمر على جهة خيرية أو لمدة معينة يكون بعد وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين يقول هذه الأرض وقف على المستشفى السرطان مثلا عفى الله المسلمين من هذه الأمراض والأوبئة التي زادت على الإسلام والوقف الأهلي هو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف او اي شخص من اشخاص معانين ثم اجعلها بعد ذلك الاجهة خيرية محل الوقف هو المال الموقوف محل الوقف هو المال المتقوم الموجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما خالف انكم تضمون خالدا فانه احتبس أذرعه واعتده في سبيل الله يدل في علاه اتفقت الام على وقف الحصر الخالدي في المسارد من غير النقل. الجميع يتصفقون على ذلك من وقف, وقف الله يجال فعلا هناك أشياء بتعملها النساء قد تدخل في الوقف هنا يعني امرأة مثلا يعني كانت غنية ثالية في, في البناء وليلة البناء تكلفت كثيرا لفستان العرس فستان العرس طبعا وادخلوا السورة على الرجل على زوجه هذا يحق للمرأة إن امتلكت أن تفعل ذلك ولو فعلته تقربا كان الأمر أعظم مما يكون لأن هذا يؤنس الرجل بمرأته ويجعل الألف بينهم أقوى مما تكون فهنا هناك نساء فعلن ذلك من يعني هنا من السراب بمكان فيجعلنا القميس أو الفستان هذا يجعلناه وقفا فيبقى إذن وقفا للإعارة وقفا يعني كل عرس تأتي العروس بدل ما, ما معها عمل تتكلف في في شرائه وأغذه فتذهب فتعطي تستعير هذا الفستان تلبسه في يوم العرس طبعا ذكات موافقة الجسمية القوام هو القوام يعني أو قريب منه في هذا الباب قد جعلها بعضهم ذلك وصح ووقف أيضا ذلك ويكون ويكون ويكون, ويكون هنا خرج من ملكية إلى إلى الجهلة أوقفت أوقفت عليه ووقف المشاة صح لأي أحد يمر يعني عنده عنده اسمها مضيافة المضيافة المضيافة دي مضيفة لكل من أتى بأنه يبيت فيها هذا كان في الطرق زمان وكنا نذهب إلى الحج وكان الآن مسألة تغير التغير التام تام في هذا باب يكون أماكن وآيناء جعلوها يعني مشاعن كل من مر عليها يأكل ويشرب ويبيت ويمكن له أيضا يكون له ثياب تكون له وهدايا أيضا هذه هذا كثير من أهل الخير كانوا يفعلون ذلك الآن ما أدري ما الذي حدث في الناس ما أدري في مكة بالذات ترى عجبا الرجل كان يلوت السويق تفزوك في القرآن من أجل ذلك وعبدوه من أجل إحسانه هذا دلالة على أن الإنسان عنده ذكاء جدا وغباء جدا يعني هو الإنسان أسير الإحسان هذا نبلس من نبل الخلق بعيد نبل الخلق هذا أحد من من يرفع من, من هذه المسألة فالحر أسير الإحسان الحر أسير الإحسان ف فا حتى هؤلاء جهل و و وعبدوا الرجل لأنه كان يحسن فقط الحجيج وذكر كان, كان لط السويق قال أفرأيتهم اللات والعزاء ومن لا تسترث الأخرى في بعض التفسير أن اللات من كان لط الرجل كان لط السويق للحجيج عبدوا من دون اللات شو <تصفيق> الله الآن الآن يقتلك يعني أنت الحج للحج من أجل أن ترجع فارغا بدون أي شيء مع أنه المفروض أن تدأتي بلده هو يعطيك ماله لو أن تمشي أن تكرم تكرم ليس بعد كرم وهذا المكان الله جل وعلا يكرم من فيه لأ جعل لهم يعني سبحان رب العظيم يعني جعل الله لهم حرما من أمنا يجبر ثمرات يجبر ثمرات كل شيء رزق من الله جل وعلا دعوة إبراهيم بركة دعوة إبراهيم بمكة ومدينة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فالالغرض المقصود في هذا, في هذا الباب أنه صح الإنسان أن يجعل أيضا الوقف أن يكون مشاعب لأن عمر المخطاب جعل مئة سهم الخيبر جعلها مشاعب وجعل قاعدة عند الجمهور كل ما جاز بيعه جاز وقفه كل ما جاز بيعه جاز وقفه المهم أنه في الوقف لابد عند تسميل الثمرة تسبيل الثمرة لابد من بقاء العين تسبيل الثمرة لابد من بقاء العين أيضا وقف العقار صح وقف العقار من أرض ودور حوانيت وبساتين أيضا وهذا باتفاق لأن جميع الصحابة كثير من الصحابة أوقفوا كذلك هذا هو أسأل الله أن يجعلنا جميعا أحرارا الله مأمين ومأمين وأما المنقول كالسيارات كالمراكب كالسفن، كالطائرات ممكن ينقف طائرة نعم يعني أنا عندي صديقي وهو من أحب الناس إليه وإلى قلبي دكتور أيمان فهو معروف لديكم أنتم تعلمون ذلك الدكتور أيمان كان هذا الرجل ما أدري الله على منعه من أشياء وحباه أشياء يعني يمشي يقول لي لو مشيت ووجدت حقيبة كان في أخي الجزائري أيضا كان يعمل معه في مكتب تحقيق كنت أنا يقول له رغم هذه الرأس اليابسة أنت عندك قلم مبري رائع رائع كان يعني كان, كان ما يهتم بالعلم أكثر منه يهتم بمسألة جزالة الاسلوب من أجل الدعوة أو الكتابة لكن العلم ما كان ما كان يشغل فيه نوع لكن كان رجلا مهزم مؤدم منصفا كان أي مسائل علمية تختلط علي يرجع علي كنا نعمل معهم في مكتب تحقيق كامل كنت انا لا أدرس وكنت مانع نفسي من الدريس فكنت أعمل في تخريج الأحاديث ومكتب تحقيق انا اثنان في حياتي ما نسيت ما, ما, ما عندهما من مقالة هذا الجزائري وهذا المصري كل واحد منهم قال لي نفس القول <تصفيق> أبو الوليد أب يذكرني الآن فوجدت رجل بي يتكلم معي بمشاعر مفعمة يعني وأستغرب له قال لي أنا أتمنى أنزلني المكتب الآن وأجد حقيبة ممتلئة بالمال فما أترك شابا يحتاج إلى نكاح إلا أعطيته مالا النكاح وما أجد رجلا مديونا إلا أعطيته لسد الدين قلب حوى جميع المحتجين أنا زبط والله يا دموعي أنا كانت بكت ولا يعني نزلت وما يفهم لي ما ما يفهم ليش دموعي نزلت مع أنه قد قد يقول أنت تستهزئ بي فتركته ما رديش ما ما ما أردت أن أبى له ما عندي أنا أنا دموعي نزلت فقط أنني وجدت قلبا مسدقا قلب المسألة في الداخل القلوب عجيبة جدا هذا قلب عجيب لما يفعل ذلك وكان دكتور كلهم نفس الأب يقول لي أنا بإذن الله سأشتري طائرة وهذه الطائرة ما أجعلها وقفا إلا لتربط العلم لتتنقل دروسك فقط <تصفيق> يعني سبحان رب <الارف> العظيم <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر الأمراضي النفوس الطيبة هذه والنيات الطيبة لما لم يعطيها الله دل في ولا يعني هذا جميل من الله رح طلعت أخو الله نعسى أن من أعطاهم الله قلبا مثل هذا هذه نفس أبيه وتكون علي جدا راقية وأنها تنظر للناس جميعا في أمر معين هذا عجيب فكان هنا يقول هذا الكلام أنه يوقف هذا المال ويجعله في المسلمين هذا الوقف لا يكون إلا ممن, ممن رق طبعه وممن يعني كان رزقه الله نقاء قلبه نقاء في قلبه وجعل له نظر إلى السماء لا إلى الأرض جعل له نظرة إلى السماء لا إلى الأرض لأنه يكون لبيبا أيضا لطيفا يعني متدبرا كيف يعمل في نعائم الله دل فعلا في في عليه هذا بالنسبة لكلام أنسات الوقف وعلى الرجدة وإن كان الجمهور يرون أنها لابد أن تكون إرادة متوافقة على ما تكلم به المصنف في نظرية العقد يبقى لنا الكلام على الإبراء والإبراء صراحة لابد أن أنا أبين فيه لأن الإبراء أيضا فيه نوع إحسان الإبراء هو إسقاط الدين عن المدين وهذا يعني ماذا يعتبره العلماء في هذا الباب كالإقالة هل يعتبرها العلماء في ذلك بيع أم لا الكفالة طبعا من أجل مسألة التوقيت ومن أجل النت عند أخينا الفاضل بيخرج فإن شاء الله يعني هو يكون سجل المحاضرة أعطاها للإخوة في الجامعة والمشرفون هنا أهيبوا بكم أن تأخذ المحاضرة تعطيها للجامعة حتى يتسنى لهم السماع وإن شاء الله في المحاضرة القديمة أنتم تتخرون الوقت الوقت أنا ممكن سامحوني أنا لعلي برضو لما ذهبت أنا مذهب أصلي في مسجد بعيد شوية يصلون في الجنازات وأرجع أنا أذهب ماشيا وأرجع ماشيا اليوم خلفت عادتي وركبت من أجل, من أجل الدرس عندكم فأنا سأحاول إن كان الترتيب على نفس الموعد أن أصلي العصر هنا ما أتحرك يمينا ولا يسارا حتى تدي بإذن الله بالمحاضرة. الآن هذه محاضرة. جزاكم عندنا دروس في النت لكن يظهر أنني سأجيبنا على قلت الأذكار الآن. سيكون بعد المغرب إن شاء الله لقاءنا في المغني مع ال مع أسس الفق مع الفقه وأيضا السنة يكون بعد المغرب بإذن الله تعالى. جزاكم خيرا أحسن الله عليكم شكر الله لكم لو في أي شيء من الأسئلة تفضلوا سريعاً وإلا أستأذن من حضراتكم.